ثرى الليل ثرى الليل صوت المشاعر يا نسيم النود وعلى الله ما سريت الا وساق الشعر الليل صوت المشاعر يا نسيم النود وعلى الله ما سريت الا وساق الشعر قيفانه يقولون الشعر وزن وقوافي نبضها مفنود وأنا أقول الشعر حس الخفوق ونبض وجدانه ويقولون الشعر ضيف على شاعره وأنا عود أقول الشعر ما هو ضيفنا والناس غلطانه معزبنا الشعر وضيوفه حنا والسنين شهود هو اللي يسجل التاريخ في صفحات ديوانه إذا الشاعر عن المعنى عجز لا يبلغ المقصود وش تفيد القوافي لو يركبها على وزانه بروق الشعر من معنى وتعبير حنين رعود ولا تنشف محيطاته إلى نشفنا خلجانه قصيد بين طيات المحاني والظلوع يرود اذا عدى على القلب الشفوب يحرك اسجانه ام التعبه عيون الناقد اللي يعرف المنقود وحلق به مثل حر انفرش للريح جناحانه اوصله اوصله الحدود المستمع لو ما هو بموجود وسوقه للوطن وهديه للي يعشق أوطانه مساكم عود لا والله مساكم فاق دهن العود يغار العود من نفحاته من طيب ريحانه انا ما جيت الذي قبلي بسيف أجحود وشيد برج عاجي وسكنه وسد بيبانه لكني جيتكم بشرا سحاب المزن بيض وسود أبمطركم أبمطركم من الوسمي لكني جيتكم بشرى سحاب المزن بيض وسود أبمطركم غلا من وسمي الخاطر وهتانه أنا لو جيت اصرح ما ورا كثر المنابر فود لكني جيت مع شعب بعزم سابق أزمانه إماراتي ونفخر بني بدار الفخر لو اني جيت اصرح ما ورا كثر المنابر فود لكني جيت من شعب بعزمه سابق أزمانه إماراتي ونفخر بني بدار الفخر مولود أبخدم دولتي لنلجسد تفخر بها أكفانه وأرفع طود واكسر طود وارفع طود واكسر طود وبراهن زماني واستفز واكسب ارهانه يجود بقولي لساني ولي قبله يمين الجود ومن جادت يمينه ما يشح الجول بلسانه <تصفيق> اماراتي ونفخر بني في دار الفخر مولود ابخدم دولتي لين الجسد تفخر بها اكفانه وبرفع طود واكسر طود وارفع طود واكسر طود وبراهن زماني واستفز واكسب ارهانه يجود بقولي لساني ولي قبله يمين الجود ومن جادة يمينه ما يشح القول بلسانه عس الصعب من قاف الشعر بسلوبي المعهود يلي نرفع حرارة هاجسي والثور بركانه ومدام الكل ثورة نار اقول الكل نار خمود وهي نار الله اللي في دركها طاح شيطانه يا ربي لا تخليني من أسباب الرجاء مطرود أنا عبدك لتحشرني مع الشيطان وعوانه أنا أقسم, أنا أقسم باسمك اني ما حفلت من السنين أصدود لكن الناس بهل الطيب واهل الجود طمعانة أنا لو لا يحب الدار ما شرفت روس انجود ولا والله حفلت اللي يجمع بالحق بهتانه أحب القدس واتمنى السلام في كل دار يسود وزور المسجد الاقصى انا لو لا يحب الدار ما شرفت روس إنجود ولا والله حفلت اللي جمع بالحق بهتانه أحب القدس واتمنى السلام في كل دار يسود وزور المسجد الاقصى وصلي واسمع اذانه انا المقصود وين قالوا علامك منهم من هو المقصود من الطير الوحش اللي شاف ربده قص سبجانا إذا هبوا فرادا للوطن ما جيت له مفروض أنا الدار المكارم سقت خيالها وهجانا إلى أبو ظبي إذا هبوا فرادا للوطن ما جيت لها مفروض أنا الدار المكارم سقت خيالها وهجانا إلى أبو ظبي عاصمة البلاد جود قلبي جود محبتها تبث الشوق إلى أبو ظبي عاصمة البلاد جود قلبي جود محبتها تبث الشوق في صدري وشريانه على دار الضبي دار المرايل والكرم والجود سلاما الى ابو ظبي عاصمت البلاد قود قلبي قود محبتها تبث الشوق في قلبي وشريانه على دار الظبي دار المكارم دار المرايل والكرم والجود سلام من يوقف التاريخ له ويثبت اركانه سلام الله عليكم يا النشامه ما عليكم زود نحن منكم وفيكم والوطن يفخر بفرسانه نحن سلام الله عليكم يا نشامه ما عليكم زود نحن منكم وفيكم والوطن يفخر بفرسانه نحن يوم اتحدنا ما توكلنا بصف جنود توكلنا على الله ربنا المعبود سبحانه توكلنا على الله نحن يوم اتحدنا ما توكلنا بصف جنود توكلنا على الله ربنا المعبود سبحانه توكلنا على الله واعتصمنا باسمه المعبود وقلنا يا علم خز السحاب وجر وديانه ورفرف يا علم دامك على عز البلد معقود فداك رواحنا يا قبلة العالم ونشانه نحبك يا وطن والمال دونك والعمر مزهود ولي ما ياخذ بحقك نحن مناخذ ايمانه إيمانه كرامتنا مهب بحول المساوم وما نسوم الضدود نحن فوق الضدود ونظرة الحاسد وحسبانه نحن من دون وحدتنا وقفنا للزمان صمود نحن من دون وحدتنا وقفنا للزمان صمود وقفنا وكل حبة رمل تسوى عندنا دانه وطنه عرضنا اللي ما نطاوع كلام اندود ومن يرخص بارضه يرخص بعرضها وعربانه مدار الشمس كرامتنا ما حب حول المساوم ما نسوم الذود نحن فوق الضدود ونظره الحاسد وحسبانه نحن من دون وحدتنا وقفنا للزمان صمود وقفنا وكل حبه رمل تسوى عندنا دانه وطننا عرضنا اللي ما نطاوع بكلام ندود ومن يرخص بارضه يرخص بعرضها وعربانه مدار الشمس يتبع دربنا ولنا قبور جدود إذا مروا على التاريخ فزوا شنف اذانا نهار تفرقوا بعض العرب حنا لفينا حشود نهز الأرض تحت اقدامنا والارض عطشانا ونرويها من دمانا ونكسر هامه النمرود على غم الحسود وغم نمرودها وطغيانه على بذره محبه زرعها لجيالها محسود سقاها زايد الخير ونمت بالخير رويانا على على بذره محبه زرعها لجيالها محسود سقاها زايد الخير ونمت بالخير رويانه نمت من كفه الطاهر جنان انطلعها منضود ولا زلنا الينا اليوم نقطف ثمرة جنانه واذا قالوا من المحسود قلنا شعبنا محسود واذا قالوا من عيانه نقول العالم اعيانه لكن بشراك يا زايد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 ثرانا دونها ارواح التقت وعيون سهرانه تربينا على العز وتعودنا دروب الكود وذي عادت الاماراتي وعادت كل جدانا نحن للطيب سقنا الطيب وللجلمود حن جلمود وحن يشهدنا الميدان يوم يفوح دخانه لنا سيف نفويه اللي عادي دارنا مجرود دولي يشتهي يفصل طرف راسه عن ابدانه لكن في رخاء والسيف في يوم الرخاء مغمود ولا نرفع سواسيه في الشعر والفكر ميدانه <تصفيق> لنا سيفا في اللي يعادي دارنا مجرود دولي يشتهي يفصل طرف راسه عن ابدانه لكن في رخاء والسيف في يوم الرخاء مغمود ولا نرفع سوى سيف الشعر والفكر ميدانه وأنا, وأنا من فوق هالمنبر أريد أرفع كبار ابنود وأقول بكل صوت انسان فيها الدار وانسانه يدوم العز بايمان الشعوب وحلمه المنشود لأن في وطن ايمان شعبه يشبه إيمانه على سبع الإمارات الله اكرمنا بسبع فهود على مبدا زعيم المجد ويصونون ما صانه شعور ان نضحي لجل يبقى في العالم موجود يحسسنا بان نستحق نكون سكانه وعلى درب الزعيم مؤسس الوحدة ابونا العود حكيم العرب راس المجد بحر الجود ربانا علشان المكارم واهلها زايد بذل مجهود وجمعنا السلام الله على زايد علشان المكارم واهلها زايد بذا المجهود وجمعنا السلام الله على زايد ورضوانه يشم الذيب ريحه ويتهيب منه البارود وهو بور سنينه ما تعلى صهوه احصانه ولما ساد علشان المكارم واهلها زايد بذا المجهود وجمعنا السلام الله على زايد ورضوانه يشم الذيب ريحه ويتهيب منه البارود وهو باول سنينه ما تعلى قهوه حصانه ولما ساد وحد داره وخلت دروب أمهود وعلى من قدر شعبه ورسخ قدر جيرانه مع السلطان قابوس 04 مسقط كتب العهود ولما ساد وحد داره وخلت دروب أمهود وعلى من قدر شعبه ورسخ قدر جيرانه مع السلطان قابوس فربا مسقط كتب العهود وصرنا شعب واحد من إماراته إلى عمانه ولحشمه ولحشمه مع الثاني ولحشمه مع السعود ولحشمه مع البحرين بترابها وشطانه وله حشمه مع الثاني وله حشمه مع السعود وله حشمه مع البحرين بترابها وشطانه وله في سوريا مع شعبها قدر مهو معدود فجع بيروت موته واذهل الأردن وعمانه وفي أرض اليمن تشهد لفضله شامخات اسدود وفي أرض العراق وفي المغرب وفي أرض العراق صروح بنيانه ومع فلسطين له وقفات مجد ذكرها محمود ومع اهل البوسنا بالطيب يرجح كف ميزانه ومع مصر العروبه واهلها لهم مكرمات تعود ومع مصر العروبة وهلها لهم مكرمات تعود على مصر العروبه واهلها بالخير وحسانه لون لو ان النيل درب من مصر لابو ظبي ممدود سقا قبره وفاضت لين دار العين غدرانه <تصفيق> لو ان لو ان النيل درب من مصر لابو ظبي ممدود سقا قبره وفاضت لين دار العين غدرانه على كل البيارق زايد اللي بيرقه في زود على أهل الجود زود وعلى أهل الزود تيجانه قبل زايد وعنوان المعالي قبل زايد وعنوان الفقر وأهل الفقر مفقود طلع زايد وعنوان المعالي صار عنوانه مع أهل الشان على كل البيارق زايد اللي بيرقه في زود على أهل الجود زود وعلى أهل الزود تيجانه قبل زايد وعنوان الفخر وهل الفخر مفقود طلع زايد وعنوان المعالي صار عنوانه مع أهل الشان من الأحياء ومنهم يسكنون الحود يظل الشيخ زايد في الطليعة عاليا شانه وراشد بن سعيد مؤسس النهضة حفظ مع أهل الشان من الأحياء ومنهم يسكنون الحود يظل الشيخ زايد في الطليعة عاليا شانه وراشد بن سعيد مؤسس النهضة حفظ لوعود وقف بدبي واهل دبي لين اشتد عمرانه بحنكه تذهل العالم وفكر ما عليه قيود وقف راشد مع زايد وقوف الأخ لإخوانه وحن يوم اجتمعنا وكل وفد من وراها وفود دبي يمست مقر الاتحاد في لحظة اعلانه وتحت رأيت خليفة رئيس الدولة نهب جنود وتحت وتحت رأيت خليفة رئيس الدولة نهب جنود علشان المعادي على المنايا نعقد اقرانا لثار إخبار ميدان الوغى دون البلاد نذود نوقف في الثرى اسد الشرى وفي الجو عقبانه نوقف, والع... نوقف دونها والروح ترخص والعه... والعدو ما وذا عهد علينا والعهد لا عاش من خانه ابو سلطان عز الدوله اللي عزها مشهود عزيز الراس والراس العزيزه عزها امتانه خليفه عدنا اللي تورد وتصدر عليها عدود اذا السحب دبرت عنا يوردنا من امزانه ابو سلطان قايدنا ولا نرضى عداه يقود سمو القايد الاعلى ابو سلطان قايدنا ولا نرضى عداه يقود سمو القايد الاعلى سمو المجد سلطانه سمو القايد الأعلى على كرام الرجال يسود نوقف لجلها الدنيا ونقعدها على شانه إذا يامر, إذا يامر غزينا له وإذا يامر عليه نعود على أمره ينقلنا من يسارها الى إيمانه ونايب رئيس الدولة محمد قدها وقدود ونايب ريس الدولة محمد قدها وقدود بنى مجلس وزارات البلد واختار شجعانه هو اللي زوج الصحراء للبحر بثلاثة عقود كتب علماء يلين المعرف فضلها وعرفانه صنع في البحر معجزته وخلى البحر ينبت عود وخلى وخل النخل في أرض البحر يختال عيدانه وخلى اللول والمرجان يتشكل في وسطه وانفود كأن البر بحر من لآليئها ومرجانة محمد يوم طاح الاقتصاد وصار فيه ركود وقف وقفت حكيم انجدم أفكاره على سنانه محمد يوم طاح الاقتصاد وصار فيه ركود وقف وقفت حكيم انجدم أفكاره على سنانه وقال ان السياسة الخاسرة يتبع سببها جمود ومن يتبع دروب الحرب يتبع درب خسرانه ومن يحكم بعقله هو مثل اللي يحكم بزنود لأن الزندون العقل ما له قدر وإمكانة وإذا وإذا طبع الليالي نوب تنزل بك ونوب اصعود وكلن يمدح الدهر انصفاله له والعثرشانة إذا طبع الليالي نوب تنزل بك ونوب صعود وكل يمدح الدهر انصفاله وانعثر شانه ابو خالد اسد دولة الامارات وحفيده اسود اذا إذا طبع الليالي نوب تنزل بك ونوب اصعود وكل يمدح الدهر انصفاله وينعثر شانه ابو خالد اسد دولة الامارات وحفيد اسود ولي العهد قايد جيشنا لاثاره دخانه ولي العهد ابو خالد وله منا ولا وعود نود اللي يوديه ونعادي كل عدوانه ولي العهد أبو خالد وله منا ولا وعهود نود اللي يوديه ونعادي كل عدوانه دروب المجد ودروب العلا غنت بلحن العود ولا زلنا إلينا اليوم نستلهم من الحانة سند حكام دولتنا بوقفاته وهو مسنود بمجد نخصه الله فيه دون الناس سبحانه نظيف سند حكام دولتنا بوقفاته وهو مسنود بمجد خص الله فيه دون الناس سبحانه نظيف من العتب قلبه لعز بلادنا مرفود معه عقلا حكيم وراحتن بالخير مليانة حجاج ينفرد رحمه لكن لا ضاق سم كبود وهو عون السجيني لاش كان من ظلمه سجانه وحن والله البو خالد فدا يوم المناية ترود نراودها على انفسنا إذا أشر لنا ابنانا توحدنا وباب التفرقة بعزومنا موصود يلي نهتز عرش المعتدي وهتزت أركانه وسرنا رجل واحد لكن نقاتل بسبع عضود نعيش ببيت واحد ونحمي سورها وجدرانه توحدنا وباب التفرقة بعزومنا موصود يلين يلين اهتز عرش المعتدي واهتزت اركانه وصرنا رجل واحد لكن نقاتل بسبع عضود نعيش في بيت واحد ونحمي سورها وجدرانه عروبتنا اصيله ونعطينا ما نبا مردود عروبتنا اصيله ونعطينا ما نبا مردود ونروي كل كبد من هجير القيض ظميانه صنعنا للنصر سيف وزرعنا للسلام ورود ولنا روس على حد السحب ماهيب من هانه يموت الرجل فينا وجهه بيض والليالي يسود حياة الرجل من دون المعزة ما لها خانه واذا كان الفخر طيب النسب خذ علمي الموكود اقول العلم واذا قلت علمي جبت برهانه ابوي الشيخ ابو راشد محمد والجدود جدود وخاله زايد اللي طيب راسه وذا كان الفخر طيب النسب خذ علمي الموكود اقول العلم واذا قلت علمي جبته برهانه ابوي الشيخ ابو راشد محمد والجدود جدود وخاله زايد اللي طيب راسه تعب اقراننا بدون قصور في السادة ولا تحقيره في المسيود بإحساس كم اساس الجبال الشم سيسانة إلى قام الفلاحي والفلاسي ينتخون حشود مقام بعز بن مكتوم مع هيبه نهيانة ومدام المجد وخالد خالد معانا في الحفل موجود نبنوقف وقوف المنتصر في ويوه معانا في الحفل موجود نبا نوقف وقوف المنتصر في ويوها عدوانه محبة والمحبة وهبها من الخالق المعبود وترى ما هو على شاني نبا نوقف على شانه وسر الليل وسر صوت المشاعر يا نسيم النود وعلى الله ما سريت الا وساد الشاعر على الله ما سريت اللا وساد الشعر ديفانه